ليلة غير ليالي والله والله ويا ليالي الليلة ليلة غير ليالي والله والله ويا ليالي الليلة الليلة ليلة هنا وهو هنا ويدبدانا والليلة ليلة حسد هو الحسد سمع علينا والليلة وهنا هنا ويد بدانا والليلة للا حسد ووالحسد سمع علينا أنا والله وصلت وحصل اللي في بالي لندني ضحكت وجمعت غلي بغالي أنا والله وصلت وحصل اللي في بالي لندني ضحكت وجمعت غلي بغالي تدرون أحبة من متى من متى تدرون عاشك تممته من مدا من مدا من مدا حياتي حبه من متا حبيبي حبه من متا حسبت ليامو طلع يومين ثلاث اربع ازود خمس او ست لا سبعه من يوم ام جابته من يوم ام جابته من يوم